بسم الله الرحمن الرحيم حاليم عين سنطر كذلك يحييك وإلى الذين من قبل فالله العزيز الحكيم كهو ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم فكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يتفحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض الا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا إليك قرانا عربيا لتنذر ثم اذكرها ومن حولها وتنذر يوم بلا غيبه فريق في الجنه وفريق في سافروا ولو تنوحنا دون العجيب وقالوا اننا نريد ان من اننا في رحمته نرى ما لهم من ولي ولا نصير ان من ان نرى ان نرى وهو نرى ان نرى ان نرى ان فحكمه الى الله الله وفي عليه توكلت واليه امير فاطر السماوات والقط جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الغنى اذ ازواجا فيه ليس كمثله شيء او مستمع بصير له مقاليد السماوات من يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما رضى به نوحا والذي أوحينا إليه والذي أوحينا إليه وما وصلنا به إبراهيم والموسى وعنسى أن تقيموا ولا تتفرقوا فيه تبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتدي إليه من يشاء وأهدي إليه من يريد وما تضرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بضيا بينهم ولولا جلمة فرقت من ربك إلى أدل مسمى بينهم وإن الذين أولثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد فلذلك فدعوا استطمت كَمَا أمرت ولا تتبع وَلَا ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم فنال أعمالنا ولكم أعمالكم لا حزة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وليه والذين يحاجدون بالله من بعد ما استجيب له حجتهم داعظة عند ربهم حجتهم داعظة عند ربهم وعليهم ربض ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميهان وما يدريك لعل الساعة قدير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 ومن كان يريد حرفة مِنْهَا وَمَا منها وما له بالآخرة من نصيب أم لهم فركاء ترعوا لهم من الدين ما لم يألم به الله ولولا كلمة تصل طري بينهم وإن الظالمين لهم عذاب كليم فلالظالمين مشفقين مما كتبوا وهو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 يَضِلُّونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذبا فإن الله فَكَيْفَ إِنْ كَشَفَ اللَّهُ مَا فِي مَرَاقِهِ وَيَمْثُلُهُمْ الْبَاطِلَ وَيُثْبِتُ الْحَقَّ فَرَمَادُهُ إِنَّهُ عَلَيْهِم بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الَّذِي يُقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْصَى السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَعْلَمُ مَا تَكتمُونَ وَيُسْدِلُ والكافرون لهم عذاب شديد فلو بدأ الله الرزق لعباده لفظه في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يجاء إنه بعباده صبيب بصير فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما طنقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات وما بث فيهما من سابة وهو قدير وما أطاركم من مصيبه فبما جسبت ايديكم ويعطوا عن كثير وما انتم بمعجزين بالقرض وما لكم من دون الله من ولي ولا ومن اياته إن يشأ يسكن الزيح فيضل المرافل على ظهره إن في ذلك لآيات لكل طفال شكور أو ذوبقهن مهما كسبوا ويعبعهم فسير ويعلم الذين يتاجدون في اياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاعوا الحياة الدنيا وما عند الله خيرهم وأبطال الذين آمنوا وعلى رحلهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غرفوهم يغفرون والذين اتجابوا لربهم وأطاروا فلاة وأمرهم شورا بينهم ومما غزرناهم ينفقون والذين إذا أطابهم فغلهم ينتفرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأطلع فأجروه على الله إنه لا يحب الظالمين ولما انت فرب به فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يطلمون النات ويبقون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عسل الأمور ومن يكبر الله فما له من وليهم من بعده وترى الظالمين لما رأوا العباب يقولون هل لا مرس من سبيل وتراهم يحرضون عليها قاشعين من الذل ينظرون من صبق قفل وقال الذين آمنوا إن أنفسهم وأهليهم يوم الْقِيَامَةِ أَلَا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يطلق الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نفيل فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيرا إن عليك إلا الفلاق وإنا إذا أبقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصلهم جيمة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور بالله ملك السماوات والأرض يخرق ما يشاء يهب لمن يشاء إناسا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم بطرانا وإناسا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان أن الله إلا ولكن يقولون انك رسولا انك تجدون انك تجدون انك تجدون انك تجدون انك تجدون وكذلك تجدون انك تجدون انك تجدون انك تجدون انك تجدون انك تجدون انك تجدون انك تجدون انك تجدون من تجدون انك تجدون انك تجدون سراط الله الذي له ما في <تصفيق> السماوات وما في القرض ألا إلى الله فقيم